مستقيم خراطا النبين انعمت عليهم غير ما ظلموا عليهم ولموالين الناس ارينا هل اتاك حديث الغاشيه اجر يومئذ الخاشعه عاملة ناصبة تخلى نارا حامية تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من غريع لا يسمن ولا يوني من جوع وجوعا يوميذ نائمة رسايا راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاوية فيها عين جارية فيها سلوم مرفوعة وأكواب موضوعة ولمالك مصروفة وجراب الجنة بسيثة ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ان الينا ايابهم حسابهم الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اللهم الله الله اكبر ان شاء الله اكبر الله لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المشتقين صراط الذين أمعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الظالمين والشمس وبحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يعشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ جَسَّاهَا كَرَّبَتْ ثَمُودُ بِطَرْوَاهَا إِنْ بَعَفَ أَشْقَاهَا فقال لهم رسول الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها اَكَذَّبُوا فَقَالُوا فَجَدَّدْنَا عَلَيْهِم رَبُّهُمْ بَلَاءً فجَدَّدْنَا عَلَيْهِم رَبُّهُمْ بَلَاءً لَمْ كَسَوَا وَلا يَخافُ قُبَاهَا اللهُ أَكْبَر سميع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر الله هو الله اكبر سرنا حضرنا الله اكبر Allahumma liman habidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله اكبر الله اكبر يا الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر multimod pol po Jazda كما غاركت عن العيو